اتيت وما بسوى بابكم فان تطردني فوا ضيعتي الهي اتيت بصدق الحنين يناديك بالثوب قلب حزين الهي اتيتك في اضلعي الى ساحه العفو شوق دفين الهي اتيت لكم تائبا فالحق ضريحك في التائبين اعنه على نفسه والهوى فإن لم تعينه فمن ذا يعين أتيت وما لسوا بابكم فرحماك يا ربي بالمذنبين أبوح إليك وأشكو إليك حلاليك يا ربي إما إليك أبوح إليك بما قد مضى وأطرح قلبي يدين يديك قطاع الخطايا وذرب الهوى وما كان تخفى ضرود عليك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 إلى ربها سائق وشهيد وجئتك بالذنب أسعابه مخف الموازن عبد العليف إلهي إلهي بمن أرتجي وما غير عفوك عني أريد عبيدك قد أوصدوا بابهم وما لي سواك إله العبيد